بسم الله الرحمن الرحيم طاسم <تصفيق> <تصفيق> تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع النفس كألا يكونوا مؤمنين <إن> نَشَاءُ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِن بَكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُغْرِضِينَ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ عَذَابٌ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 قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسدونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى صاه فإذا هي ثغبان مبين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 قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاب فإذا هي تلقف ما يأفكون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 لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أجمعين. قالوا لا ضير إن إلى ربنا مقلوب.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 فأرسل فرعون في المدائن خاشرين إن هؤلاء لشعلمة قليلون وإنهم لنا لغائرون وإنا لزميع حاذرون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 فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ يُبَرِّضْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَطَوْدٍ عِظْمٍ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنزَلْنَا مُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مُؤمنين وإبن ربك لهُ العزيز الرحيم وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَتَعْبُرُونَ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تبعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أَفَرَأَيْتُم ما كنتم تعبدون أنتم أَنتم الأقدمون فإنهم فَإِنَّهُمْ مَا إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسفين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يقيل والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحطني بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تحزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزنفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين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 قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنزيناه ومن معه في الفلك المشعون ثم أغرقنا بعد الباقين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 لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتُتْرَكُونَ فِيمَا هُنَا آمِنِينَ فِي دَارِ ناتون وعون وزروع ونخل طلعها حظيم وتنحط من الجبال بيوتا فارين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين.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 إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدر إن أجري إلا على رب العالمين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 فَمِنَ الْصَادِقِينَ قَالَ رَبِّ أَقْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الْضُلْفِ إِنَّهُمْ كَانَ عَذَابَ يَوْمٌ عَظِيمٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزين رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بِلسَارِ النَّارِ رَبِّنَا نُبِئِ وَإِنَّهُ لَفِي صُدُرِ الْأَوَّلِينَ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يَغْلَمَهُ لَمَاءٌ بَارِدٌ ولو نزلناه على بعض الأعتمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتِيهم بغتةٌ وهم لا يشعون، فيقولون هل نحن ضون؟ أفَبِعذابِنا يستعجلون؟ أَفَرَأيْتَ إِمَّا تَعْنَاهُمْ سِينٌ ثُمَّ جَاءَهُمْ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 أي يوم قال